ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن عبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لنتستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم من ذا الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهق يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا فقاسم بالله لبيث انه واهلا ثم لنقولن الذي وليه ثم لنقولن لولينا شهدنا مهلك اهري واننا صادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشون فَكَانَ آخِرَتُهُمْ كَرِهَ أَن نَّدَنَّرَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَانكَبُوا تَوًا خَاوِيَةً بِمَا غَلَبُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبخون أإنكم لتأتون الرجال شهوة منهم أنتم قوم تجهلون